Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Veye rüya etti, yaradı ve تذكر ولقد جاءهم من الآباء ما فيه مزدر حكمة بال وتم فماتن فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم غسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصد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 ''Kذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرْ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثهود بالنذر فقالوا أبشرًا منا وتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بلء وكذاب أشد سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَاذِبُ الْأَشْر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ بهم أن الماء قسمت بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطف عقل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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوط نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرْ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرُ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُقْرَةً عَذَابٌ مستقر بذوق عذبي ونذر ولقد يسون القرآن للذكر فهل من مدرك ولقد جاء آل في رعون نذر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 Yaü hevu nefin nele ucu gi Lusese kar İnekulle şeyin hale ne hubi ka. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Vakullu şey fel hu fizlu vu vakullu salim va gel birim Musttanlar inmut tek